ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء يجذب ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر الأوثان وهو مؤمن من ذكر الأوثان وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة ولا يظلمون ناقرا. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن والتابع اللت إذا راهم حنيفا، والتخذ الله إذا راهم خليلا. ولللهما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهما وما يتلا عليكم فيه وما يتلا عليكم في الكتاب في يتمنى لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقومون اليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم